بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ م ا بعد فيسر اخوانكم في تسجيلات ه د ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن يقدموا لكم هذه الماده وإن ونستعينه إله الحمد بالله أنفسنا سيئات لله أعمالنا الله نحمده ونستغفره شعور وأشهد شريك له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 و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ا ل ج ن ة والنار اختصمتا بل افتخرتا قالت النار يا ربي في الجبارون وفي الملوك وفي العظماء وفي ا ل أ م ر ا ء وفي وفيا و وفي ق ل فالرب ن يا جل وعلا حكم بينهما قال أ ن ت عذابي اعذب بك من أ ش ا ء و أ ن ت جنتي ارحم بك من أ ش ا ء ولكليكما علي ملؤها إ ذ ا احتجتا في الدنيا قبل يوم ا ل ق ي ا م ة فربنا جل وعلا حكم بينهما الحكم الفصل فقال ولكليكما علي ملؤها لا بد أ م ل ا جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن فربنا جل وعلا عندما ينزل لفصل القضاء فريكم في ا ل ج ن ة وفريكم في السعير يلقى أ ه ل النار في النار ولم يبق أ ح د يلقى فيها ف ي س أ ل ه ا الله جل وعلا هل ا م ت ل أ ت لماذا ليفي بما وعد ل ي م ل أ ه ا ل أ م ل ا ن جهنم من ا ل ج ن ة والناس أ ج م ع ي ن فتقول هل من مزيد في عندك شيء ع ط ي ن ي لماذا هذا كله ق ا لتنتقم لله من أ ع د ا ء الله تكاد تميز من الغيظ تقول ربي اكل بعضي بعضا لماذا هذا كله لتنتقم لله من أ ع د ا ء الله ومن العصاه الذين عصوا ربهم في دنياهم وفعلوا كما يشاءون فتبقى تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي على بعضها وعلى من فيها وتقول قط قط وعزتك إ ذ ا موقف رهيب يا ترى أ ن ت من الذين دخلوا ا ل ج ن ة مع الداخلين أ و من الذين أ ط ب ق ت عليهم النار بجحيمها هذا ا ل إ ن س ا ن يفكر في أ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهر حياه دائمه بدوام الله نار تلظى وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة م ق ف ل ة إ ن ه ا عليهم م ق ص د ة مقفلة بحرها بحريرها بقرها بقريرها بسوادها ق ر ي بظلمتها بنارها بجحيمها م ق ف ل ة على من فيها ومع ذلك تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وعزتك أ ي اكتفى في هذا الموقف الرهيب بعد ما دخل أ ه ل النار النار و إ ذ ا ا ل ج ن ة و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد وهنا ا ل ف ر ح ة التي لا يعلوها ف ر ح ة أ م ا م ا ل م ل أ يلقى أ ه ل النار في النار و لا يبقى على المحشر إ ل ا غبر من أ ه ل الكتاب ف ي أ ت ي ه م الله و يقول ماذا تنتظرون اماذا تريدون قالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيقول يشير لهم إ ل ى النار كالسراب يحطم بعضها بعضا قال أ ل ا تردون ي فيتساقطون فيها والنصارى كذلك فبعد ما يقفل الستار و إ ذ ا أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة لمن للمتقين وقد سبق أ ن قلنا شيء عن معنى التقوى ووصفها بعض التابعين ب أ ن ك في أ ر ض ذات شوك شوك ومسامير وقزاز و أ ش ي ا ء م ه ل ك ة فماذا تصنع قال أ ش م ر و أ ت و خ ى الشوك ادوس في المكان الذي في ه شوكك قال وتلك التقوى يتوخى المسلم أ ن يضع قدمه وتكون القدم اللي خطاها عصى الله في تلك ا ل خ ط و ة يتوخى هذا تماما ً وينظر يحاسب نفسه يا ترى قدمي هذه اللي سرت فيها إ ن كانت ا ل ي م ن ة أ و ن س ر ة يا ترى هذا القدم هذه ا ل خ ط و ة أ ر ض ي ت الله فيها أ و عصيته ف إ ن كانت مرضات الله أ ق د م أقدم ولا يهمك أ ب د ا ً و إ ن كانت فيها معصيه راقب ربه فهذه التقوى ا ل ل ي تشمر وتضع قدمك في المكان اللائق في المكان الذي هو طاعه لله وطاعه لرسوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هذه ا ل ث م ر ة إ ذ ا توخيت الشر وفعلت الخير اتوخيت ط عملت ة الله ع ب ط ا ع ة الله ت ج ن ت معصيته لابد ث م ر ة والله لا أ ع ل م لها ث م ر ة تجنى في تاريخ الدنيا و ا ل آ خ ر ة ك ث م ر ة التقوى واذا الرب جل وعلا يصف لنا في سوره طه وصف عجيب ويقول الانسان هذا الكافر الفاجر ا اذا ما مت لسوف اخرج حيا ا و ل ا يذكر هذا الانسان هذا الكافر ا و ل ا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئان فوربك لنحشرنهم والشاطئ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل ش ي ع ة أ ي ه م اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها ص ر ي ا و إ ن منكم إ ل ا واردها هم بيت القصيد النبي الولي الكبير الصغير الفاجر فرعون و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اذا التقوى فيها, فيها ش ي ء عظيم ثم ننجي الذين اتقوا اللي ما وضع قدمه إ ل ا في ط ا ع ة الله وما أ ح ج م ه ا إ ل ا عن م ع ص ي ة الله هذا ما له ثم ننجي الذين اتقوا و ن ظ ر ا ل ظ ا ل م ي ن فيها ج ث ي ا أ ز د ل الستار على من في النار و أ و ل ئ ك كانت ا ل ج ن ة م ز ل ف ة لهم ويمرون ع ل ص ر ا ط كالبلق ا ل خ ا ط ب بماذا بتقواهم رب الكعبه ا م ثم ن ن يجب ان يكون ذ ر ا ل ظ ا ل م ي ن ف ي ه ا ج ث ء ا ل ظ ا لان م ل ل ي يتخطط في ي د ا ل ل ه في شرع ا ل ل ه ف ي م ا ل ا ل ل ه في أ ع ر ا ض ا ل م م س ل ي ن في ا ل خ ن ا ف ي ا ل ز ن ا في ا ل ر ب ا ي ع ب ا ك م ا ي ش ا ء ف ه ذ ا ي ذ ر ه ا ل ل ه هناك حيث ش ا ء ا ل ل ه أن ي ذ ر ه إذن ا ل ت ق و ى ل ه ا ثمر العظمى محشى ر هناك ي ب ر تلظى ت ا د ت م ي ز من ا ل ء ا ذلك ينجئك ربك بما قال بالتقوى والجنه مزلفه امامك تراها وتعرف بيتك في الجنه والله احسن ما تعرف بيتك في الدنيا وهذا حديث صحيح بهذا يعرف المؤمن منزله في الجنه كما يعرف منزله في الدنيا شيء طيب شيء طيب اذن لا بد لنا يا اخوه من التقوى الصحيح ولا ينفعنا الا الله ثم تقوانا صحيح فلابد من علمه ل أ ن فيها نجاه ثم ننجي الذين اتقوا هذا ما توعدون أ ز ل ف لهم ا ل ج ن ة قربها بنعيمها ب أ ش ج ا ر ه ا ببساتينها ب أ ن ه ا ر ه ا بزخارفها أ ز ل ف ت له هذا ما توعدون هذا الوعد قال لكل أ و ا ب حفيظ إ ذ ن التقوى وحدها أ ح ي ا ن ا قد لا تنفع لا بد صاحب التقوى أ ن يكون م ت ص ب بثلاث أ و ص ا ف أ و ب أ ر ب ع ة أ و ل ه ا أ و ا ب هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ مستحيل واحد يقول أ ن ا معصوم كذا كذا والنبي أ خ ب ر بذلك كل بني آ د م خطا وخير الخطائين التوابون عصمه ما في وكل من يدعي ا ل أ س م ا ء كالروافض وغيرهم فهذا ش ه ا د ة لله إ ن ه كذاب ل أ ن النبي أ ك ذ ب ه م كل بني آ د م خطاه وخير الخطائين التواب ف إ ذ ا في كل أ و ا ب إ ذ ن أ ن ت تخطئ أ ن ا ء الليل واطراف ا ل ن ا ر وقد يكثر خ ط أ ك لكن ماذا عليك أ ن ترجع إ ل ى الله يا رب استغفرك واتوب اليك أ ن ا خرجت عن ح ض ي ر ت ك أ ن ا عصيتك أ ن ا عملت انا عملت والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إ ذ ن هذا ا ل ب ت ق ي أ ي ض ا لا بد يقع في الدم مهما بلغ تقوى ومهما بلغ صلاحه لا بد يقع في ا ل م ع ص ي ة ف ا ل إ ل ه فتح له باب ت و ب ة كنا سبعين عام عرضها فيما سبق و ا ل آ ن وصفه ب أ ن ه أ و ا ب يعود إ ل ى باب ا ل ت و ب ة يدخل باب ا ل ت و ب ة من باب ا ل ت و ب ة الذي شرع الله له إ ي ا ه يقلع عن الدم يعزم على الا يعود يندم على ما فعل و إ ن كان حق ا ل إ ن س ا ن رجع له فهذا ا ل أ و ا ب مع التقوى لا بد تكون رجاع إ ل ى الله في كل أ م و ر ه لا بد من هذا ف إ ذ ا أ و ا ب ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة للمتقوى حفيظ الحفيظ بارك الله فيكم الله جل وعلا أ ع ط ا ن ا أ م ا ن ه من حفظها حفظه الله ومن خانها أ ه ل ك ه الله أ ي ق ع د ة صحيح إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن ا أ ي ه ا ح م ا و أ ش ف ق ن ا منها قفل قفل ر ب إ ن ما ي خ و ن تلك ا ل أ م ا ن ة الجبال ا ل ص م اللي ما تفهم خ ا ف ت إ ن ه تحمل ا ل أ م ا ن ة وتغش ولو بعض الشيء أ و ما تستطيع تكون ب ع ب ا ئ ه ا فتهلك وهي جبال راسيه فحملها ا ل إ ن س ا ن والله وصف انه ظلوم جهول ظلم نفسه بحملها الواقع ما أ د ا ه ا حقا ولا لو أ د ا ه ا حقا لا ثم ننج الذين اتقوا لا مشى فوق الصراط ر ج نعم إ ذ ا حفيظ أ ي يحفظ تلك ا ل أ م ا ن ة يحفظ شرع الله و ش عرفنا إ ن ه حفيظ حافظ شرع الله يعني يعمل ب أ و ا م ر الله وجنه نواهيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يجب على كل مسلم على كل متقوى على كل من يؤمن بالله ولو آ خ ر أ ن ينشئ أ ط ف ا ل ه على هذا الحديث كان ابن عباس رضوان الله عليه رديف النبي راكب خلف النبي ف أ ن ك شقل يا هناء الا أ ع ل م ك كلمات تحفظهن احفظ الله يحفظك إ ذ ن في حفظ ا ل ش ر ي ع ة في أ ي ض ا ث م ر ة لا تقل عن ا ل ث م ر ة ا ل أ و ل ى لا تقل على انه ينجيك ويدخلك ا ل ج ن ة احفظ الله يحفظك إ ذ ن ث ر و ة ك ب ي ر ة ورب الكعبه د ر و ة ك ب ي ر ة والله ا ل أ م ة غ ا ف ل ة عنها إ ل ا م ا رحم الله ا ل أ م ة كلها غ ا ف ل ة عنها إ ل ا من رحم الله فنحن ماذا نحفظ أ و ل ا د ن ا نحفظهم أ غ ن ي ة ج م ي ل ة جدا في التلفزيون ر ق ص ة ج م ي ل ة في التلفزيون فيلم ساقط خليع في التلفزيون هذا لنحفظ ا ل أ و ل ا د ن ا أ ن ا ش ي د س ا ق ط ة أ ن ا ش ي د م ن ق و ت ة أ م ا ن ي ج ي حفظ س و ر ة من كتاب الله حفظ حديث للنبي يقول يا ولدي احفظ الله يحفظ هذا نادر إ ل ا عن د من رحم الله وتعرفون من مات غاشا ل أ ه ل بيته حرمت عليه ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة فالنبي ابن عمه ابن ابن عمه, ابن عمه قال له يا غلام أ ل ا اعلمك كلمات تحفظهن احفظ الله من يستطيع أ ن يحفظ رب ا ل ع ز ة والله لا أ ح د هل ا فالله خير ح ا ف ظ لكن ع ا م ة أ ه ل العلم قالوا احفظ الله احفظ ما جاءك عن الله أ ي احفظ كتاب الله و س ن ة رسوله نفذ أ م ر ه ا وتجنب نهيها ف أ ن ت الحافظ لها ورب الكعبه إ ذ ن إ ذ ا حفظت لكل اواب حفيظ هذا اللي إ ل ه الفضل ا ل أ ك ب ر والطريق ا ل أ ق و ى و ا ل أ ف ض ل أ ن يكون حافظ لما جاءه عن الله لما جاءه عن رسوله صلى الله عليه وسلم وكنا الثمره احفظ الله يحفظك كن مع الله ترى الله معك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة والله لا أ ع ل م أ م ة في الوقت الحاضر من أ ق ا ص ي أ م ر ي ك ا ل أ ق ا ص ي ا ل ف ل ب ي ن شرقا في هاخير وفي ها ن ع م ة وفي ها شيء طيب قد كم ي ع ر ف ن ع م ن ع ما ة م تقدر ب ن ع م ة أ ب د ا ف ا ل آ ن في ر خ ا ح ك م أ م و ا ل ك ث ي ر ة ص ح ة ماكل ر ا ح رخص ح ر ي ة كل شيء في ه متوفر فهنا تعرف على الله في الرخاء هذا وقت رخاءكم هذا وقت عزكم هذا وقت خيركم تعرف على الله في هذا الرخاء في هذا الخير يعرفك في ا ل ش د ة إ ذ ا صار على الخليج ش د ة ورب الكعبه رب الخليج معه ل ي ش ا ت ع ر ف و ا عليه بشدته اتعرفوا عليه ي ه برخاءهم يتعرفوا عليه بغناهم يتعرفوا عليه برخص ا ل أ م ا ك ن بالماكولات ا ل ط ي ب ة ا ل ش ه ي ة الخير العميم اللي يتدفق عليهم من كل جنب وصوب يتعرفوا عليه وقت شدتهم يعلم الله الا يتعرف ع ل ي ه م تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده ا ذ ن يا إ خ و ة اليوم ا ل لنا أ ن نتعرف على الله ل أ ن ه كلنا فتن كقطع الليل المظلم اجتاحت العالم ا ل إ س ل ا م ي خ ا ص ة و ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ع ا م ة الواقع ماشي السيل كيف نرضي ربنا كيف الريد يتعرف علينا في شدتنا ا ل آ ن فيها الرخاء فيها ا ل ص ح ة فيها ا ل ع ا ف ي ة فيها الخيرات فيها السيارات فيها النعيم والله ما أ م ة تنعمت قد ما تنعم أ ه ل الخليج في هذه ا ل أ ي ا م إ ذ ن علينا نتعرف عليه في هذا الرخاء الطيب تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة و إ ح ن ا مقبلين على ش د ة الله يزيلها عنا وعنكم ويجعلنا في رخاء حتى نلقاه عنا راق ف إ ذ ا اليوم اليوم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة لا بد نتعرف عليه بماذا نتعرف عليه أ ذ ن المؤذن صلينا وقت الحج حجينا وقت ا ل ز ك ا ة زكينا وقت الخير فعنا ل الخير كل ما أ م ر ن ا به ننفذه الشر حجبنا عنا بيوت ن ا ن ط ه ر ه ا بيوت ن ا ن ط ه ر ه ا التلفزيون ماذا وراء التلفزيون والله ما منكم من أ ح د إ ل ا ويدرك مساوئ التلفزيون والله يدرك رجل ي د ك و ي ر ك ص لمرتك يغنيلها ف ت ا ة ت ر ك ص أ م ا م ابنك تغنيله ماذا وراء هذا والله ما وراءه إ ل ا عمل قلب وبعد القلب عن شيء اسمه كتاب واسمه س ن ة وهذا ش ه ا د ة لله أ ن ا أ ع د ه من كفر النعمه لا من شكرها فبدل أ ن ا ما أ ج ي ب تلفزيون أ ج ي ب ل ي مثلا أ ش ر ط ا ل ق ر آ ن ا ل أ و ل ا د كلهم ياولاد الله يا أ يصلوا ا ل م ر أ ة م ت ح ج ب ة م ت ح ش م ة تعمل بدينها أ ي م ا أ ه ل بيت ي من العرب والعجم أ ر ا د الله بهم خيرا ادخل عليهم ا ل إ س ل ا م و أ د خ ل ا ل إ س ل ا م بيتي هذا شكر النعمه وهذا التعرف على الله أ م ا في رخاءك ما عندك إ ل ا سينمايات ومسارح ومراقص وخنا وخمر وما شابه فهذا الواقع وقت محنتنا والله ما يتعرف علينا صراحه ي ع ف إ ذ ا لابد نحفظ هذا الرب ليحفظنا لكل أ و ا ب حفيظ هذا المتقي ا ل أ و ا ب الحفيظ له سياج مانع حتى يحافظ على ت ق و ى و على إ ي ا ب إ ل ى الله و على القيام بحفظها الشريعه قال لا بد أ ن يكون ممن خشي الرحمن بالغيب لا بد يخاف الله سياج ه التقوى سياج ا ل إ ي م ا ن سياج حفظ الشريعه خوف الله من خاف أ د ل ج من أ د ل ج بلغ المنزل إ ذ ن لابد من ا ل خ و ف السياج هذه وحفظها خوف الله عز وجل والواقع ما نقع بالمعاصي وما نبعد عن ديننا وما نشذ عن تعاليم رسولنا صلى الله عليه وسلم إ ل ا من عدم خوف الله و ل ا ا ل ل يخاف الله والله يكون وقف ا عند حدوده والان هأنتم ر أ ي ت م ا ل آ ن إ ذ ا خفنا ا ل ح ك و م ة والله يعني ما نستطيع أ ن نظاهر بالمعاصي لا ن ت أ خ ذ ن ا وتسجلنا وتحبسنا ولذلك خوفنا منهم والله يمنعنا عن المعصيه ف إ ذ ا خوفنا منهم يمنعنا عن ا ل ج ر ي م ة فما بالك إ ذ ا خفت الله لا شك أ ن ك تمتنع عن ا ل ج ر ي م ة وتحافظ على تراث آ ب ا ئ ك و أ ج د ا د ك التقوى و ا ل أ و ب إ ل ى الله وحفظ ا ل ش ر ي ع ة هذا الخوف يحفظ لك يا بحول الله وقوته إ ذ ن خوف الله ي م ك ن ك تمكن قوي جدا لذلك قال من خشي الرحمن خشي بالغير وجاء بقلب منيب القلب المنيب القابل للخير الكاره للشر هذا القلب المنيب القلب المنيب اللي يقبل ما في الوجود من خير ويرفض ما في الوجود من شر لذلك سبق أ ن كلنا ت ع ر ض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا مثل عيدان الحصير م ل ز و ز ة لز على بعض ما ترى منها النور ف أ ي م ا قلب أ ن ك ر ه ا كرهها أ ب غ ض ه ا مقتها تنكت فيه ن ك ت ة بيضاء و أ ي م ا قلب أ ش ر ب ه ا احب تعال يا زنا تعال يا ربا تعال يا خنا تعال يا خمر تعال يا رقص تعال يا ص ا ق ت يا ن ت يا يا إلى آ خ ر ه أ ي م ا قلب أ ش ر ب ه ا نكتت فيه ن ك ت ة سوداء حتى تكون الفتن المثل عدن ا الحصير على قلبين على أ ب ي ض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض و ا ل آ خ ر أ س و د مربادا ك ا ل ك و ز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إ ل ا ما أ ش ر ب من هوى اذن القلب المنيب ا ل ل ي ي ق ب ل الخير كله أ ي م ا قلب أ م ك ر ه ا نكتت فيه ن ك ت ة بيضاء و أ ي م ا قلب أ ش ر ب ه ا نكتت فيه ن ك ت ة سوداء إ ذ ن القلب المنيب اللي يلفظ الشر و يقبل على الخير و يقبل على الله و على ش ر ح الله هذه الصفات لو حافظت عليها يا أ خ و ك و جعلت ه ا تكرر ا ل آ ي ة أ ن ا الليل و اطراف النهار مع تطبيق العملي لها الواقع إ ن ك فزت في الدنيا و فزت في ا ل آ خ ر ه الصحيح و ت ص ي ر عضو فعال الله معك وناصرك ويحفظك ي ح ف ظ أ و ل ا د ك يحفظ و ط ن ك ي ح ف ظ مالك و إ ذ ا كنت تكرم عن ا ل ط ا ر مثل الوحش في غ ا ب ة تبطش بهذا وتفتك بهذا وتكسر عرض هذا وتجرم مع هذا وتجرم مع ذاك والله الله في شدتك ما يتعرف عليك ا ل ص ر ا ح ة لا يتعرف عليك أ ب د ا من خشي الرحمن بالغيب و كم مره قلنا ولمن خاف مقام ربه جنتا لخوف الله جنتي ن عدا عن أ ع م ا ل ك الصالحه عدا أ ن تكون أ و ا ب أ ن تكون حفيظ يعني يا أ ه ل التقوى يا أ ه ل ا ل إ ن ا ب ة يا أ ه ل الحفظ يا لقلبك منيب يا خويف الله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود خلود يؤتى بالموت أ م ا م مليارات ا ل أ م م يقول يا أ ه ل النار ف ي ش ر ا ئ البوت اشرحوا كل ما هذا يقولون الموت يا أ ه ل ا ل ج ن ة ف ي ش ر ا ئ البوت ما الموت فيذبح الموت على الصراط وينادي مناده يا أ ه ل النار خلود ولا موت ويا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود ولا موت أ د خ ل و ه ا بسلام ذلك ي و ما ل ل ق ما في خ ن ا ء ما في موت خلاص موت خوف ما عاد في ا إ م ا في النار م ز و ي ة على راسك و إ م ا في ج ن ة في مقعد صدق ا عند مليك مقتدر طيب العاقل يروح يرمي حاله في سجين في نار ولا يتكل لا ويخافه ويدرك نفسه يدرك أ ه ل ه يدرك أ و ل ا د ه يدرك ما بقي من حياته من عمره ويستقيم خ ا ا الأحد ف فيها ل و و أحد ي على أ م ر الله خ وكم ة الله حياة لا تطال و قلنا على هذا المقعد لو أ ن ق ط ر ة من ا ل ز ب و م قطرت في دار الدنيا لافسدت على أ ه ل الدنيا معايشه فكيف بمن تكون طعاما ولو أقل من بفر من الجنة بدأ لاضاء لا ما بين المشرق والمغرب ولكسف نور الشمس لو أ ن رجلا ب د أ أ س ا و ر ه طرف س و ا ر من أ س ا و ر ه لاطمس نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم م معيشة من آدم لهم الكيامة طعامك؟ طعامك؟ إذا بهذا يا ابن الحلال الخلق كلها واحدة ا أنت أصل نقطة زقون لدن نقطة تكون تكون ترضى تفسد شجرة فكيف كيف خبيثة في ي ح ج طعام ل ل أ ث ي م للمجرم و ن ق ط ة منها تفسد على الدنيا معايشها وما بالك فطوره غداك عشاك منها يا إخوة والله الإنسان يخاف الواحد الأحد يعني ويدرك والله ما الحياة الدنيا في قليلة يقول يا في السنين والله الإنسان العاكل الضراك لواحد الأحد صراحة والله ما الآخرة إلا متاء جدا والله مثل لامحة بصر وأهل الجنة النار النار النار الأرض إخوة وأهل أجمعون وأهل النار أجمعون مثل لأهل النار يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد بصر كم قالوا ربنا لبثنا يوما او بعض يوم فسال عادي اسال عجيري اسال اهل الحساب يقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة كم لبثتم في ا ل أ ر ض عدد السنين قالوا ربنا لبثنا يوما أ و بعض يوم فسال عادي فيقول نعمه ما اتجرتم به في يوم او بعض يوم ج ن ة ورضواني خالدين مخلدين فبئست تلك ا ل ك ل م ة ونعمت تلك ا ل ك ل م ة ب ي و م أ و بعض يوم تكسب ص خ ط الله إلى م الى ما لا ن ه ا ي ة وترضى ذاك أ خ ي واين عقلك وين عقلك بارك الله فيه ف أ ن ا ش د ك م الله المسلم المسلم بصير الواقع ويدرك مواقع الهلاك ويدرك من هو الله جل وعلا ويدرك عظمته, يدرك عظمته ويدرك كبرياء فلذلك لا بد ليكون و ق ا يروح ا ل إ ن س ا ن يخرج من المسجد م ا يكفي ان ه يصلح بنفسه لا يروح على البيت يا نسواني يا مرتي يا اولادي الله يرضى عليكم يقول ك والله ما ت ر ي د و النار ل وخافوا ي الله والله النار عذاب أ ل ي م يا ابن هذا حرام هذا ما أبا أبا ما ا بجوز أبى أبى أبى و لا ل لأشيء ه أ ي بالمعروف أبدا يا ابن يا اتقل فقل لي الله ع ي ج ب ربك ل أ ق و ا الجنة بالسلاسل السيف لا إله إلا م يدخلون على تقول إله الله ركب سيف على ر ك ب ت ه مصلب يقول لا لا وكلها خوف من السيف و إ ذ ا به يدخلها خوف ابنك خوفه رغبه قربه من ربه علمه كيف خ ا ف الواحد الاحد حتى سلامه يعني من يرضى منكم ا ل آ ن أ ص ب ع ابنه يحترق والله ما واحد يرضاها فكيف ترضى أ ن يكون في النار و أ ن ت راض ي عنه مشكل كبير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلق في ذاك اليوم يناديهم ربهم جل وعلا من فوقه يقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة هل رضيتم قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضي وقد اعطيتنا ما لم تعط ي أ ح د ث ن ا العالمي ن وقال س أ ع ط ي ك م شو يعطيهم قال أ ح ل عليكم رضواني فلا أ ص خ ط عليكم أ ب د ا ولدينا مزيد الرب يكشف لهم عن وجهه الكريم فلا يتمتعون بنعيم في ا ل ج ن ة أ ع ظ م نعيما من النظر إ ل ى وجه الله أ خ دائم بدوام الله مع الله في مقعد صدق عند مليك م ك ت د ر مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء عدا عن نعيمها الدائم ا ل أ ك ل عدا عن حور عينها الدائم ه و لا مرض ولا سقم ولا شيء فهذه والله ما يزهد بها إ ل ا فاقد الوعي والصحيح لذلك الرب قال ومن يرغب عن مله ابراهيم إ ل ا من سفها نفسها الخفيف الطايش فما بالكم عن مله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم عن كتاب الله وسنه رسوله والله لا يعرض عنهما إ ل ا سفيه واسفه من سفيه, سفيه. لترى خيري الدنيا والاخره عزت الدنيا و ا ل آ خ ر ة ب ط ا ع ة الله فهو المسكين جعل الذل والصغار على من خالف أ م ر ه صاحب المعصيه ذليل حقير بائس في الدنيا بائس يوم الله جل وعلا فلماذا هذا بارك الله ف ي ه فعلى المسلم يخرج من المسجد ل ع ص ا ب مثل البولاد ويرجع على بيته ويطهر بيته بكل ما يستطيع من قوه ق و أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ما في ه ا ا ن ا ل ح م ي د إ ذ ن اتق الله في أ و ل ا د ك اتق الله في زوجتك اتق الله في أ ه ل ك نعم ومع ذلك ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لا تصوروا عقل ولا نقل يزهد ح تحصي ص ي كمبيوتر يشاءون فيها ولدينا لهم ما م ولا آلات ي يصفينا د ع ط م فيكم أكثر يبارك فلي الله ز في هذا أين ع ق ل ه أ ي ن دينه أ ي ن مروءته أ ي ن شهامته الصراحه الله لا يزهد في هذا الا فاقد, الوعد فاقد العقل سفير مجنون مخبول وقبل إ ل والله أسأل ل ى هناك كفاية ا ف ي و ت لي ولكم وأن نعمل وأن ك ما أمر والحمد العالمين ما ورسوله أرضاه ورسوله القادر رب الله الوجه الذي الله على لذلك عليه والحمد لله به إنه وقبل في ق ص ة ط ر ي ف ة جدا قصه ا علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ح ل ق ة ذكر و ح ل ق ة الذكر م ع ر و ف ة يعني تذكرهم بالله إ م ا ب آ ي ة ق ر ا ن ي ة أ و بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا كما يفعل بعض الناس ويعملون ا ل أ و ر ا د ا ل م ل ف ق ة هذه أ و ا ل أ ذ ك ا ر الغير ل ي و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ف ح ل ق ة ذكر النبي ك ا ن ي ذكرهم بالله إ م ا ب آ ي ة او اما بحديث أ ك ث ر من هذا ما في ه ل أ ن ه ما عنده إ ل ا قال الله وقال رسول ا ح تركت فيكم ما أ ن تمسكتم بهما كتاب الله و س ن ة النبي بينما هو في ح ل ق ة الذكر دخل أ و مر عن الباب ث ل ا ث ة نفر ثلاث أ ش خ ا ص أ ح د ه م ا دخل ا ل ح ل ق ة وكان فيه فرجة في ف ر ج ة في ا ل ح ل ق ة جلس الثاني لقى ا ل ح ل ق ة م ت ك ا م ل ة تماما ً ما في مكان فجلس خلف ا ل ح ل ق ة الثالث مش يراح و فبعد ما انتهى الدرس قال لهم أ ل ا أ خ ب ر ك م ب ا ل ث ل ا ث ة ا ل نفر فركم ب اما ل ل ث ث ا ة أ أ ح د ه م ا الاول ي هو ل أ أ و ى الى الله فاواه الله أوى إلى الله ف أ ن ت مفروض عليك تقوي ابنك تقوي مرتك للدرس لعل الله ب ك ل م ة و ا ح د ة ينفع فيها ل ل أ ب د ويكون صالح ل ل أ ب د بسبب ك ل م ة وقد يكون م ك ر ه على هذا تجيب وغصب عنه وقد ب ك ل م ة و ا ح د ة يهديه ا ل إ ل ه إ ل ى ما لا نهايه ويكتب له ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة إ ل ى ما لا ن ه ا ي ة ب ك ل م ة يسمعها ل أ ن ه كتاب الله سنه رسوله هدى هدى نعم فهذا أ و ى إ ل ى الله جاء من بيته قاصد وجه الله و ما عند الله يسمع في بيت الله كلمه تنفع في ه الدنيا فاواه الله جعلوا معه و أ ن ز ل و ا في صف ا ل ص ح ا ب ة العدوى هذاك المسكين الثاني استحيا من الله وجد كل ا ل أ م ة س ا ب ق ت ه وكلها ا ل أ م ة كلها عم يرتعوا في ه الذكر ا ويرتعوا في خيرات الله وفي كلام محمد صلى الله عليه وسلم فاستحيا من الله ن و كيف ا ل أ م ة سابقتني والله يقول سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم سارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم فاستحيا من الله فاستحيا الله منهم و أ م ا الثالث أ ع ر ض ف أ ع ر ض الله ع ن ه ي ا ا خ و ة الاعراض عن الذكر ا ل ح ق ي ق ة ب ا د ر ة ليست ط ي ب ة وليس ج م ي ل ة الصحيح ولا يرضاه الله فلا يمكن رجل يقبل على الله ويؤوي إ ل ى الله إ ل ا ويؤوي ه الله وما من رجل يستحي من الله إ ل ا يستحي من الله و أ م ا المعرض عن ذكر الله ومعرض عن الدرس ومعرض عن الخير هذا كما قال النبي أ م ا هذا ف أ ع ر ض ف أ ع ر ض الله عنه هذا ما حدريه الا ورب الكعبه ويمكن تعرفون أ ن ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة قد تكتب ل ل إ ن س ا ن بسماء حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ و بطرف آ ي ة من كتاب الله أ و ب آ ي ة من كتاب الله تكتب له فيها ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة الواقع أ م س ل م ة كان زوجها أ ب و س ل م ة من السابقين السابقين في ا ل إ س ل ا م من المهاجرين ا ل أ و ل ممن شهد بدر من خ ي ر ة رجالات المسلمين ا ل أ و ا ئ ل فعندما توفي كان أ ب و سلمه كل ما سمع شيء من النبي ي أ ت ي ويلقنه أ ه ل ا يقول ي و م سلمه اليوم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سواء آ ي ة أ و حديث فمن ج م ل ة ما نقل لها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ص ي ب العبد ب م ص ي ب ة وقال اللهم أ ج ر إنا لله وإنا إ ل ي ه راجعون اللهم أ ج ر ن ي في مصيبتي و أ خ ل ف لي خيرا منها إ ل ا خلفه الله خيرا منها ك ل م ة ب س ي ط ة س ه ل ة فهذه ا ل أ ف ن د ي ة حفظت هذا من أ ب ي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعندما توفي أ ب و سلم توفاه الله هذه وقفت ح ا ئ ر ة قالت انا لي خير من ابي سلمه هذا من السابق ا ل أ و ل ي ن و ا ل م ت أ خ ر لو يعمل مهما عمل لا يمكن يلحق ا ل س ا ق ي ن ا ل أ و ل ي ن لا يمكن فقالت انا لي خير من ابي سلمه لكن اقتداء ً برسول الله صلى الله عليه و سلم لاقولن الحديث ا فقالت انا لله و انا عليه راجع اللهم اجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها ما هي إ ل ا انقضاء العده و إ ذ ا بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه و سلم سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن يطرق بابه ا بنفسه قال له يا أ م سلمه انا جاي أ خ ط ب ئ قالت له أ ن ا ام ر أ ة غير و وانت عندك ست سبع ث م ا ن تسع ن س و ى ما أ ق د ر على هذا قال له بمجرد ما ص ي ر عند ي الله ي ذ ه ب ع ن ك الغير ة قالت له عند ي عيال قال له أ ن ا أ ت ك ف ل جعلت له حوالي أ ر ب ع موانع وكل علي علي علي وتم الزواج شاهد وين فتقول فابدلا الله خيرا من ابي سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا بها أ م المؤمنين وتحشر مع النبي ز و ج ة النبي في ا ل ج ن ة بسبب حديث واحد إ ذ ن لا تبخل على أ ه ل ك لا تبخل على ابنك لا تبخل على جارك نعم في بعض الناس يمكن دروس قد يكون فيها بعض الملل وقد يضيء صدره وقد يقع هذا لكن الله جل وعلا يقول ولربك فاصبر جلوسك في ح ل ق ة الذكر جلوسك بس ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة وغشيتهم ا ل ر ح م ة نعم وغشيتهم ا ل ر ح م ة وذكرهم الله فيمن عنده شيء كبير هذا شيء كبير لا تبخل عن نفسك بارك الله ف ي ك وقد كنا ب ك ل م ة و ا ح د ة بحديث واحد الله يكتب لك ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة إ ل ى كل أ و ل ا د ه نعم و أ م ا القلب القاسي والبعيد عن الذكر والبعيد عن التذكير يبقى قاسي عاذن الله ا واياكم من ق س و ة القلب وفقنا و إ ي ا ك م لما ف ي الخير والسعاده في سؤال يقول هل يصرف الخوف إ ل ى غير الله وهل يعتبر شرك والله الخوف خوفين في خوف طبيعي ماشي بدربك واذا ح ي ة طلعت عليك تخاف هذا الله ما ب ي س أ ل ك ليش خوفت ا ل ح ي ة لكن ميت ولي تكلمت في أ خ ط ا ء ه مثلا ا و و هذا الولي بيفعل بيذبح بيقتل بيعمل أ و السيد مثلا يقولك يا ا بني يا بني السيد يشور فيك هذا خوف شرك هذا خوف شرك خوف ما شرعه الله و ا لذلك ل الله قال ولا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ف إ ذ ا خفت ا ل أ و ل ي ا ء اللي هم مزعومين إ ذ ا خفت ا ل أ م و ا ت خفت ا ل أ م و ا ت خفت السيد خفت الشيخ فهذا خوف لا يرضاه الله و يتطرق للشرك تماما و أ م ا الخوف الطبيعي شفت حيه واحد ماسك سيف وهجم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أ ق و ى الرجال على ا ل إ ط ل ا ق الله قال له لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا النبي يخاف من اهل الكهف بس من منظرهم اذن الخوف الطبيعي الله ما ي س ل ك عنه و أ م ا الخوف اللي هو بمعنى ا ل ع ب ا د ة تخاف الولي مثلا ً تخاف السيد تخاف كذا تخاف كذا فهذا الخوف ش ر والخوف ا ل ط ب ي ع ة الله ما بيسرك عنه ولا يحل م س ل م أ ن يخشى إ ل ا ربه وذنبه、آه. عدا عن الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي كنا ل الله ما بيسرك عنه إ ن م ا الخوف اللي هو خوف ا ل ع ب ا د ة تخاف من ا ل أ و ل ي ا ء لا يشاور فيك م و ت و ر ك ولدك أ و كذا أ و كذا ويجي مثلا ً واحد ي ع م ل لك أ ح ج ا ب وكلك شكو لا يا أ خ ي و ا د ش ك و يا أ ب ن ي ابنك من أ ذ ى المدر ا ل و ل ي ي ف ع ل ف ي ك وساو ي ي فيك لا والله لا أ ش ك الحجاب هذا وحركو أ أ ح ط عليه ش و ي ة بنزين و أ ل ه ب و ما أ خ ل ي س ا ع ة ولا ل ح ظ ة ل أ ن ه من تعلق شيئا وكلا ا ل ي ه فالخوف الطبيعي محرم وخوف ا ل ع ب ا د ة شر وخوف الله هو المطلوب ورزقنا الله اياكم خوفك الله, زك الله ولو بدون ورقه زال الله خير اما الموسيقى فحرام حديث في صحيح البخاري وغير البخاري وفي صحيح الجامع وفي ا ل ح د ي ث الصحيحه نعم. الخسف والقذف والمسخ سبب الغنى وسبب الخمر وسبب الرقص هذولا ل ث ل ا ث ة س ب ه ليكونن في أ ر ض العرب قذف ومسخ وخسف كل هذا من استعمال المزامير والكينات و ش ر الخمر و ا ل ث ل ا ث ة موجودات ع ا ذ ن ا الله واياكم منها ولسه سترى في أ ر ض العرب في ج ز ي ر ة العرب يعني محدود عدن لحدود ا ل أ ر د ن محدود العراق والخليج لحدود البحر ا ل أ ح م ر سترى قذف وخسف ومسخ إ ذ ا الله أ ح ي ا ك رجال تعرفهم و إ ذ ا بهم صاروا خنازير و إ ذ ا بهم صاروا قرود سعادين شو يسموه شادي هذا أ ب د ا طبيعي قرد تماما قرد بذنب لكن لا يعيش إ ل ا ث ل ا ث أ ي ا م ولا نسل له و ي م و ن فكل س ب ب ا ل ق ي ن ا ت والمعازف حرمها الله بارك الله فيك والنبي سماها زمار الشيطان ز م ا ر ة شبابه هذه يقول من أ ح د لوصل ا ل م د ي ن ة وهو مقفل أ ذ ن ي ومع انه معصوم لا يفتن معصوم لا يفتن ومسكر أ ذ ن ي ه من ز م ا ر ة راعي على جبل أ ح د وظل مسكر أ ذ ن ي ه لوصل ا ل م د ي ن ة وما رضي يسمع ل ز م ا ر ة راعي فكيف احنا ا ل آ ن أ ل و ا ن الطرب كله م و ج و د ة في بيتنا من مسجل ل فيديو لا تلفزيون كل موسيقى ا ل أ ر ض م و ج و د ة من أ ج ن ب ي ة ومن ع ر ب ي ة ومن ع ف ر ي ت ي ة ومن شابه ذلك ف م ح ر م بارك الله فيك ولا يحل الانسان السماح ولو ان ه في ه ح د ي ث ضعيفه بهذا يقول من سمع إ ل ى غناء محرم أ و إ ل ى موسيقى صب في أ ذ ن ي ه ا ل آ ن يعني الرصاص المذاب هذا ح د ي ث ضعيف لكن والله انه الصحيح أ ن ه يستاهل انصب له في أ ذ ن ي الرصاص المذاع اي والله يقول ماذا تقول في ا ل أ ن ا ش ي د ا ل إ س ل ا م ي ة أ م ا أ ن ا ش ي د و نسبتها ل ل إ س ل ا م فهذا أ ق و ل ه ا ب ص ر ا ح ة الزور ما عندنا أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ة ا ل إ س ل ا م اسمع ماذا قال الله عنه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينه ا ل إ س ل ا م ك م ل قبل و ف ا ة النبي ولا نعلم في ه بيت شعر واحد أ و ق ص ي د ة واحد ة من س و ب ة ل ل إ س ل ا م مثلا ت ق و ل ق ص ي د ة ي ك ر ه ا ا ل إ س ل ا م هذا صحيح أ م ا أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ه أ ن ا هذا ما بجوز ن س ب ة اناشيد ل ل إ س ل ا م ما بجوز مثل أ غ ا ن ي د ي ن ي ة ا ل دين ما في أ غ ا ن ي الدين كتاب و س ن ة وقياس و اجماع هذا ديننا ف ن س ب ة شيء ل ل إ س ل ا م وليس من ا ل إ س ل ا م ش ه ا د ة لله انه يزور ويغضب رب ا ل ع ز ة و ك ل م ة تحسبونها ه ي ن ة وهي عند الله ع ظ ي م ة جدا دائما ك و ا ل أ ن ا ش ي د ا س ل ا م ي ة أ غ ا ن ي د ي ن ي ة تواشيح دينيه ة الدين فيه تواشيح الدين فيه ت و اشعار ي الدين فيه ح أ ش الدين فيه كذا ق و ل مثلا أ غ ن ي ة يقرها الشرع أ و نشيده يكرها ا ل إ س ل ا م غير منافيه معقول أ م ا تقول أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ة هذا الزور بعينه بارك الله فيكم تحفظ تحفظ والله لو زدت ك ل م ة على نظام وضعي على نظام ا ل أ م ي ر أ و الملك الا ياخذك فيها ويجازيك ويحاسبك عليها فهذا دين لله شو أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ة ما عندنا أ ن ا ش ي د إ س ل ا م ي ة ا ل ص ر ا ح ة ممكن تقول أ ن ا ش ي د يكرها ا ل إ س ل ا م هذا ما حدا خالفك فيها أ م ا تقول أ ن ا ش ي د وتدبجها ل ل إ س ل ا م ما بحل هذا أ ب د ا و د